رَبَّهُ كَ بِهِ بَصير فَلَا أُقَسممُ بِالشَّفَقَ والَّْلِ وَمَا وَسَقَ وَالقَمَرِ إذ التَّسَقَ لتَركَبٌَّ قَبَقَد عَ طَبَقَ فَمَا لَهُ لا يُؤمنِنُ